وما يستوي البحران هذا علب فرات سائض شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقع لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ الله رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ ولو سمعوا ما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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسطلة إلى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوبا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير